ان يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير وان يجمعنا في الاخره في الفردوس الاعلى اخوانا على سرر متقابلين مع امام النبيين وسيد الأولين والاخرين حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم نسال الله الا يخرجنا من هذه الايام المباركات الا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجاره لا تبور نسال الله جل في علاه ان يرفع عن المسلمين ما هم فيه من الهم والغم وان يرفع عنهم الوباء والبلاء والغلاء ان ربنا ولي ذلك والقادر عليه بقي معنا من هذه الأيام الفاضلات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل أيام الدنيا ساعات قليلات ونحن نتكلم عن اغتنام عظيم الأجر نسأل الله أن يخرجنا من هذه الأيام ولا من هذه الدنيا إلا بذنب المغفور وسعي المشكور وتجارة لا تبور يقول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير هذا نذاء من الله الجليل نذاء لعباده المؤمنين يأمرهم بالتوبة أجل إنه ليس نذاء للعصاة المذنبين ما سماهم ربنا جل جلاله الا بالمؤمنين يا ايها الذين امنوا والمؤمن اذا سمع الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا فانه يعيرها قلبه وسمعه فان ربه ينادي عليه وانما هو خير يؤمر به أو شر يكف عنه كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاءه رجل وقال له اعهد إلي أوصني أعطني جملة في موعظة في وصية كلمات أجعلها عنوانا للسعادة والنجاة وطريقاً لسعادة الدنيا ونعيم الآخرة فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا هكذا المؤمن مع كتاب الله يسمع القرآن الذي هو كلام الله وفي قلبه ويقينه وروعه أن الذي يكلمه هو الله إذا سمعت الله يقول هذه وصية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها قلبك وسمعك إذا نادى عليك فلان أو فلان فإنك تنتبه تلتفت ولا تنشغل ما بالك والله يكلمك الله ينادي عليه يا أيها الذين آمنوا ما قال يا أيها المذنبون ولا يا أيها العصاه إنما قال يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا وسعدي والخير بين يديك قال توبوا إلى الله توبة نصوحا توبة لا تردد فيها توبة كلها إقبال على الله فيها ندم على التفريط وندم على الذنب والمعصية فيها عزم على أن تسير بكلك وبكل طاقتك إلى الله توبة فيها عزم على الرشاد فيها ترك للتقصير ترك للذنوب وندم على ذلك وعزم على الاستقامة على طاعة رب العالمين لأن التوبة ليست مخصوصه للعصاه ولا للمذنبين إنما هي وظيفة عباد الله المؤمنين بل كان سيد المؤمنين صلى الله عليه وسلم كان إمام المتقين صلى الله عليه وسلم كان سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم يقول لنا يا ايها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فاني اللي هو مين رسول الله افضل خلق الله أحب خلق الله الى الله يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فانني اتوب الى الله وأستغفره في اليوم 100 مره 100 مره نعم لان المؤمن ليس تائب انما كثير التوبه كثير الاوبه والرجوع إلى الله لا يرجع مرة ثم لا يرجع بعد ذلك إنما وداوم كلما فرط عاد وآب وتاب كلما قصر عاد وتاب وآب وشمر للحاق بركب الصالحين يريد جنة جنة اعدها الله للمتقين يريد يريد رضا رب العالمين جل في علا نسال الله ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته يتوب سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم في اليوم مئة مره أجل إن الله يحب التواب كفى بها فخرا وشرفا لأهل التوبة أن الله يحبهم الله جل في علاه يحب العبد التواب كثير الرجوع إلى ربه الله جل في علاه يحب العبد المنيب الأواب كثير الرجوع إلى الله العبد التواب إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أي عسى في القرآن واجبة يعني يقينا التوبة مقابلها وأجرها وثوابها عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جلات ليست جلة واحدة جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك كله يحدث يا عباد الله يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه يوم لا خزي فيه للتوابين لا خزي فيه للمنيبين لا خزي فيه لكثير الرجوع إلى رب العالمين الأوابيل والتوابين والمنوبين وكثير التوبة والرجوع إلى رب العالمين لا يخزيهم الله جل وعلا يكفر عنهم سيئاتهم يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار يحبهم جل جلاله فهم أحباؤه يحب التوابين ويحب المتطهرين قال يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبايمانهم نور الإيمان يضيء لهم ظلمات على الصراط إلى أن يوافوا ثواب ربهم في جنة عرضها السماوات والأرض قال جل وعلا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم دعاؤهم ومقالهم وألسنتهم تلهج ربنا أتمم لنا نورنا نريد الوصول للجنة نسأل الله أن يجمعنا فيها واغفر لنا انك على كل شيء قدير قال ربي واحق القول قول ربي جل في علاه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لما ذكر الاسراف والاكثار من التفريط والتقصير والذنوب سبقها ضمهم إليه يا له من شر قل يا عبادي الذين أسرفوا سماهم عباده اشعارا لهم بأنه يحب أن يرحمهم قل يا مهما فعلوا قال الذين أسرفوا اكثروا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنط مهما حدث مهما حصل لو بعد ألف ذم مليون ذم لا تقنط من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولو كانت كثيرة لا طالما رجعت إلى الله فإن الله يغفرها إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا خطاب للذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي بالتقصير في حق أنفسهم وفي حق خالقهم ومولاه ورحمة الله لا تقنط فماذا يقال للمقبلين لمن يحبون ربهم يقبلون فإذا زلت أقدام عادوا واستمروا في طلب الجنه والفرار من النار إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري في صحيحه قال أذنب رجل ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال الله الرحيم الرؤوف الودود الحليم الغفور جل جلال الله قال علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت لعبدي قال صلى الله عليه وسلم ثم مكث العبد ما شاء الله ثم فاذنب ذنبا آخر فقال أي ربي أذنبت ذنبا آخر فاغفر لي قال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت لعبدي قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي قال الجليل الرؤوف الرحيم الغفور الودود الحليم الستير جل جلال الله قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء طالما أنه يرجع طالما أنه ليس مصرا على التقصير ولا على الذم المطلوب منه ليس أن يكون معصوما لا يفتر ولا يقصر ولا يذنب لكن المطلوب منه أنه يسرع بالعودة قبل أن يحال بينه وبين التوبة إن قصر إن فرطا إن زلت قدمه إن أخطأ أن يعيد السير بسرعة إلى ربي قبل أن يحال بينه وبين التوبة لربه جل جلاله قال فليفعل العبد ما شاء وذكر نبينا صلى الله عليه وسلم خبر الرجل الذي قتل مئة نفس قتل تسعة وتسعين نفسا ثم أراد أن يتوب يا الله بعدما قتل تسعة وتسعين نفسا يريد أن يتوب أجل سبحان الله فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه وقال إني قتلت تسعة وتسعين نفسا فهل لي من توبة قال لا ف قتله فاتم به المئه ثم اراد ان يتوب بعد قتل مائه نفس اجل وسال عن اعلم اهل الارض فدل على عالم فاتاه فقال اني قتلت مائه نفس فهل لي من توبه قال ومن يحول بينك وبين التوبه لا أحد يستطيع أن يحول بين العبد وبين الرجوع إلى ربه مهما فعل العبد مهما كثرت ذنوبه لا أحد يستطيع أن يحول بين العبد وبين التوبة بينه وبين الرجوع إلى ربه جل في علاه بل قال الرجل ومن يحول بينك وبين التوبة لكن دع أرضك أرض السوق واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم فخرج الردل فمات في الطريق اختصمت فيه مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ العذاب هؤلاء يقولون ما فعل خيرا قط وهؤلاء يقولون آب وَعَادَ إلى ربه مات مقبلا على الله فأوحى الله جل وعلا إليهم أن قيسوا ما بينه وبين أرض الطاعة وما بينه وبين أرض المعصية فإلى أيتهما أقرب فهو من أهلها وأوح الله جل وعلا لأرض المعصية أن تباعدي ولأرض الطاعة أن تقربي فقاسوا فوجدوه إلى إلى أرض الطاعة أقرب فدخل الجنة لا أحد يستطيع أن يحول بين العبد وبين التوبة مهما كثرت ذنوبه مهما كثرت ذنوب أن يدرك العبد نفسه وأن يبادر قبل أن يحال بينه وبين التوبة و ربنا جل جلاله يقول وينادي على ابن آدم يا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أباني يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي لا يبالي لأنه كريم جواد رحيم رحمته سبقت غضبه جل جلاله يا ابن ادم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا قراب الأرض خطايا <تصفيق> وبلغ الذنوب عنان السماء ثم لقيت لا تشدك بي شيئا لاتيتك لا بقرابها مغفرة قال الله جل في علاه يا عبادي إنكم تخطئون هذا طبع ابن آدم كل بني آدم خطاء كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التواب هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم قال ربنا يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ما كان في الليل وما كان في النهار فاستغفروني قوموا إلى ربكم توبوا اليه أقبلوا عليه استغفروا اطلبوا منه الرحمة اطلبوا منه المغفرة أغفر لكم فاستغفروني أغفر لكم بل في كل ليلة إذا ما بقي الثلث الأخير في جوف الليل الآخر ينادي الجليل جل جلاله ينادي هل من تائب فأتوب عليه الله جل وعلا ينادي عليه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه فنشهد الله أننا إليه تائبون عائدون نادمون عازمون على المضي على طريق طلب مرضاته وطلب جنته ونسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى منها قال الله جل في علاه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فلاح العالمين والنداء للمؤمنين فلاح العالمين في التوبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قال الله جل وعلا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب لا يعجلهم بعقوبة جل جلاله بل سبحانه هو أهل التقوى وأهل المغفرة القائل عن نفسه جل جلاله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبئ عبادي أخبرهم عن الجليل أخبرهم عن الكريم أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الشديد قال الله جل في علا عن نفسه وذاته العليه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ضد غافر الذنب هو الله جل جلال الله قال نبينا صلى الله عليه وسلم لله جل وعلا أشد فرحا لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا صحراء قاحلة واسعة شاسعة وهو هو على راحلته عليها طعامه وشرابه أفلتت منه الراحلة أيقن الرجل بالموت ذهب إلى ظل شجرة ونام تحتها ينتظر الموت فإذا به يجد راحلته عند رأسه وقال من شدة الفرح وأخطأ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك هذه فرحة جعلته لا يدري ما يقول من شدة فرحه أخطأ قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح هذه الفرحة أشد منها فرحة رب العالمين بعبده يعود إليه ويتوب إليه ويستغفره ويستغفر ويطلب منه أن يرحمه الأهل التوبة تستغفر لهم الملائكة تدعو لهم الملائكة <تصفيق> قال ربنا جل جلاله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين تابوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم هذا دعاء الملائكة لأهل التوبة والأوبة والرجوع إلى الله في أفضل الليالي على الإطلاق ليلة القدر بأي شيء ندعو يا رسول الله بطلب العفو والرحمة والمغفرة توبوا في هذه الليلة وليكن دعاؤكم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إن الجليل الكريم جل جلاله يدني المؤمن يوم القيامة ويقربه حتى يضع كنفه ستره عليه ويقرره بذنوبه عبدي أتذكر يوم كذا؟ يوم ان قلت كذا وكذا فيقول أعرف يا رب أتذكر يوم كذا يوم ان فعلت كذا وكذا؟ أذكر يا رب حتى اذا ما ظن العبد انه هالك قال الرؤوف الرحيم اني سترتها عليك في الدنيا واني اغفرها لك اليوم بعدما ظن انه هالك قال الله جل جلاله يا ابن ادم قم الي امشي اليك وامشي الي اهرول اليك ما ارحم الله ما أرحم الله جل جلاله الله لكن ارجع إليه وأقبل عليه يفرح بك ليس قبولا فقط وإنما فرح بك وهو الغني عن العالمين وأنت الفقير المحتاج إلى فضله ورحمته قال ربنا جل جلاله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر شرك ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قد ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا تغفر لهم يا رب لا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات لا تجد ذلك إلا عند الله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما التوبه والرجوع الى الله وظيفه العمر وظيفه النهار والليل وظيفة كل الاوقات وظيفه المؤمنين الصالحين الذين يحبهم رب العالمين ان الله يحب التوابين الذين يكثرون من التوبة والرجوع إلى الله من كل تقصير من كل ذنب من كل معصية من كل تفريط يكثرون الأوبة والرجوع إلى الله جل في علاه نسأل الله أن يغفر لنا جميعا جميع ذنوبنا وأن يبدل سيئاتنا حسنات نسأل الله أن يحول بيننا وبين معصيته نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته نسأل الله ألا يخرجنا من هذه الأيام إلا بذنب المغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور إلى لقاء إن شاء الله في ليلة المقبلة ولقاؤنا الليلة المقبلة إن شاء الله سيكون تحت عنوان ماذا تعرف عن يوم عرفه نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا إن ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته